Feltehne o, ve ltemrahp o, fi xir dar mahaya, fi jennatin telqo biha, ma في خير دار وحيا في جنة تلقوا بها ما تشته من أميها فيها الذي ما قد رأت عين ولا خطرت بي ذا في النعيم الدائم في الحسان الفاتينات في الذي ما قد رأت عين ولا خطرت به فيها النعيم الدائم fi alhisanul ya oba, ya قعدت يا أوبا يا من مضيتم تنشر نور الهدى في الكائنات يا من مضيتم تنصر دين الهدى بالمرهافات وعن العاقيدة تدفع شر الأعادي والطغاة يا من ما ضيتم تنصروا دين الهدى بالمرهافات وعن العاقيدة تدفع شر الآعادي والطغيان. ألا أنتم أهل الفداء؟ الفدا والعزم الفدا عند النائب. ولقد أظاتم دربونا, دربونا لنيبائكم والتضحية. ولقد كتبتم بالديما نعم الكتب التي حتى غدا اقدامكم اقدامكم